نود أن نعرف فضل الحج كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهل النفقة في الحج لها ثواب أكبر من النفقة في أمور الحياة العادية فضل الحج كبير يظهر في بيان حكمة المشروعية التي قال الله فيها واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والمنافع كثيرة منافع دينية ومنافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ويستفيد من المنافع الحجاج والمسلمون بوجه عام ومن هذه الفوائد تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الذي هو يمين الله يصافح بها خلقه كما رواه أحمد وفيه التواضع الذي جاءت فيه رواية أحمد إن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم وفيه ارتباط بمهد النبوة وتذكر لحوادث ماضية قيمة كما أن فيه عاملا من عوامل الوحدة بين المسلمين ومن أجل ذلك جاء في بيان فضله ما يأتي أولا أنه أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال كما جاء في حديث أبي هريرة حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور والحج جهاد وفضل الجهاد عظيم فهو ذروة سنام الإسلام وفي حديث الطبراني في شأن الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاهد هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج وفي رواية النساء جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج وفي رواية البخاري ومسلم أن عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور في الحج أيضا مغفرة الذنوب في حديث البخاري ومسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وفي رواية لمسلم عندما أسلم عمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وفي حديث النسائي والترمذي وصححه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم كما في حديث رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما أما النفقه فيه فقد جاء فيها حديث رواه أحمد وغيره بإسناد حسن أن في الحج كالنفقه في سبيل الله الدرهم بسبع ضعف والله أعلم